وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياضين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ورورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الله وليقترفوا ما هم مقترفون فَإِنْ اللَّهِ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ إِلَيْكَ من رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ بِمَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 أَمَّنْ أم كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حِينَ يَجْعَلُ لِسَالِتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَوَارٌ عِنْدَ اللَّهِ مَعْذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ومن يريد الله ان يهديهمه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا <تصفيق>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 وقال مِنَ من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثباكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 ولو شاء اللَّهُ مَا فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حيدئر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حزمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 وَالْخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَبْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ أَضْلَلُوا مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزمان من اللأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذَكَرَيْنِ حَرَّمْ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِئُنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمْ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ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 قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ لَحْمَ مَخْنُزٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أب الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رحمة واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمَّا شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَّمَ دَامِنٌ شَيْءَ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 قلت عالم أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً بل والدين إحسانا.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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم نصاكم به لعلكم تذكرون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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وفاتبعوهما تقول لعلكم ترحمون أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى ضَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَتَقُولُونَ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هُدًى وَرَحْمَةً فمن أظلم مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمل المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر بازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون elle cekum Xle ifelarlı qbe Allah kuqa belı da ce bölü ve kum fiəte بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرا للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء غليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دعوهم إلّا أنهم بسنا إلا أن قالوا إنكنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين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 قال خرج منها مذمّم مدحورا لمن تبيعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين وَيَا أَدَمُّ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّ مِنْ حَيْثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَبَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ الَّذِي يُبْدِي لَهُمَا مَا مَوْضِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءَتِهِمَا وَقَالَ مَعْنَهَا كُمَا رَبُّكُمَا وَقَالَ مَعْنَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَا تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخالدين. فقاسمهما إني لكما لمن النصيحين فدلهما بغور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهم وضف قايخ صفان عليهما مما رق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يماري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 قال دخلوا في أمين قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمّة لعلت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولهم ربناها أولاء ربناها أولئك عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لإخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رُسُلُ ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ مَا عَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَالِيَّ عَرِفُوا نَفْسِهِمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَّؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَافٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ولا ذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهبا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أم نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 أَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمُ الذِّكْرُ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ هَمَّزَتْكُمْ فِيهِمْ الق... وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا آلاء الله لعلكم تُفْلِحُونَ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 أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 فاذكروا آلاء اللهم لا تعثوا في الأرض مستدين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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قليتكم إنهم أناس وَأَهْلَهُ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأنظرنا عليهم مطرا فأنظر كيف كان عاقبة المجرمين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 ولا تَكُونُوا بِكُلِّ سِرَادٍ تَعُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَجْهَلُونَهَا إِذْ تَسْتَغِيثُونَ بِاللَّهِ رَبَّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي النُّفُوسِ وَلَا تَسْتَطِيعُونَ إِذْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ